فَلَقَتُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ذُو جَهَّ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُوكُمْ فِي بُطُونِهُمْ هَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِي ثَلَاثٌ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَاعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَنِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ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 الذين يستبعون القول فيتبعون احسنهم أولئك الذين هداه الله وأولئك هم آل الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْكَ كَلِمَةٌ عَذَابٌ أَفَأَنْتَ تُقِذُّ مَنْ فِي النَّارِ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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهده فترى مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر آل الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ يَتَقَشَّعُ مِنْهُ جُنُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تِلْيَانِ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 أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله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 وأشرق في الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ودين أبنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وثيقا الذين كفروا الى جهنم مزمر فإذا جاءوها فُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في لدخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها فبيسمت والمتكبدين وفي قال الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها.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 كفنا من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينه بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.